بسم الله الرحمن الرحيم هاريم أنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقول يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أسنة مما تجعونا وفي آساننا وقر ومن بيننا وذلك حجاب فعمل إننا عامون قل إنما بشر مثكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستطيعوا إليه واستغفرون فَوَيْلٌ لِّالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْدَّجَالَ وَهُمْ بِاللَّهِ رَغْبَةٌ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَرْزُوْنَ غَيْرُ مَنْوُنٍ قُلْ أَنَّهُمْ لَتَكُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ غَضَبٍ يَوْمَئِذٍ وَتَجْعَلُنَّ لَهُمْ أَنْدَارًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا رَبُّ العالمين. وجعل وطاهرها وقد ترى بها الله بها الله بها سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء يومين وأوهاب كل سماء أمرها ودينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك كثير العظيم العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم طاعقة مثل طاعقة عاد وتمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن قلبهم فلا إلا الله قالوا لو شاء رفنا لأنزل ملائفة فإنا بما قلتلتم به تابعون فأما عاد فاستسبوا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فوين يروا أن الله الذي طلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآلاب لا يرحدون فأرسلنا عليهم بيعاً صغفاً في أيامٍ حزابٍ لمذيقهم عذاباً بذيب الحياة الدنيا والعذاب الآبرة بأخداوهم لا ينصرون وأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى فأخذتهم طاعقة العذاب المون بما كانوا يكترون وندينا الذين آمنوا وكانوا يكترون وَيَوْمَ انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ مِن بَعْدِ أَن طَمْأَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ أُهْزِمُوا وَأَنَّهُمْ قَدْ أُهْلِكُوا وَأَنَّهُمْ قَدْ أُبِيدُوا وَأَنَّهُمْ قَدْ أُهْلِكُوا وَأَنَّهُمْ قَدْ أُبِيدُوا وَأَنَّهُمْ قَدْ أُهْلِكُوا وَأَنَّهُمْ قَدْ أُبِيدُوا وَأَنَّهُمْ وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم تمتكم ولا أبطاركم ولا بيودكم ولكن ظننتم ولا أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحكم من القاتلين فإن يطفروا بالنار لهم وإن يستعقبوا فما هم من المعتبين وخيطنا لهم قرنا أخذينونهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القوم وحق عليهم القول في قمن قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والقوتيه لعلكم تغربون فلذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنبذينهم حسنى الذي كانوا يعملون ذلك تزاغوا حقا إلا النار لهم في هذا القلب يزاغا بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أبما لبين أضلانا من الجن والانس نبعلهما تحت أقدامنا لنكون من الأسفلين إن الذين قاروا ربنا الله ثم استطاعوا تتنزل عليهم الملائكة ألا ولا عليهم الملائكة ألا ولا نحن أولياءكم في <تصفيق> الحياة الدنيا وفي <تصفيق> الخاطرة ولكم فيها ما تشتني أنفتكم ولكم فيها ما تستعون الهدى من رطور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل طالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة اذ فحب الذي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين ضرروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وإما من الشيطان هزء فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي طلقهن إن كنتم إياه تعمون فإن اتفروا الذين عند ربك يتفعون له بالليل والنهار وهم لا يفهمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فَذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا لَا أَهْفَذَّتْ ضَرَبَةْ إِنَّ الَّذِي أَحْجَاهَا لَمَحْلِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ بِآيَاتِنَا لَا يَقْطَوْنَ عَلَيْنَا أَبَنَ يُلْقَى بِالنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَعْدِي آمِنًا يَوْم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون رطير إن الذين تقروا بالذكر لهم ما شاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطر من بين يدين ولا من خلفه تنزير من حسيب حميد ما مَا إلا ما قد قيل للتر من قبله. ان ربك ذو مغفره وذو عقاب غليم ولو جعلناه سبحانا احتميا لقالوا لولا قتلت اياته فاحتمي وعرب قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم الله عليهم اولئك من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتابة الخلف فيه ولولا تلمس سبقت من ربك لطري بينهم وإنهم لفي شك منه مدير من عمل طالحا فلمسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد إليه وضع المساعة وما تخرج من كمرات من أكنامها وما تحذر من ولا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ جَنَّا بِيهِمْ أَيْنَ شْرَكَاءِ قَالُوا آمَنَّا كَمَا بِلْنَّا مُنْ شَبِيد فَضَلَّ مَا تَعَلُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْرُ وَضَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحْيِيرٌ لَا يَجْعَمُ الْإِنْسَاءُ مِنْ دُعَاءِ الْقَيْرِ فَإِن ولئن أذرناه رحمة منا من بعض الله أمسته ليقولنها تالي وما أظن الساعة طائمة ولئن رجعت إلى ربي إن ملي عنده للكسنا الَّذِينَ كَفَرُوا الذين كفروا بما عملوا مِنْ عَذَابٍ من عذاب غريب وإذا ولكن يقول لك ان تكون الشر من اجل ان قل افضل من اجل من عند الله ثم افضل به من اجل من ان من اجل ان تكون افضل من اجل شيئًا ارأنهم في مده من نقاط يغطهم الا انه, إنه كل شيء محيد.